الله بر الله كبر الله كبر الله أكبر الله كبر ال الله كبر الله بر الله كبر الله كبر الله كبرير والحز للله فير وَبح الله قرة وثير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنبه واذل الاحد وحده لا اله الا الله والذي قدر فهداه له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الزراف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الذي على العرش استوى وعلى الملك استوى وسع كل شيء رحمة وعلما نحمده على ما أنعم به علينا من الصيام والقيام ولهم الحمد سبحانه اللهم صلي وسلم وبارث على حبيبك وقريبك وعبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وفحبه ومن والاه أما بعض أيها الناس إن الله يقضل من يشاء على من يشاء وإن الله فضل هذه الأمة بعديد من القضائل وخصها بكثير من القطائص ومنها أنه فنح عليها من أبواب الخيرات في هذا الشهر المبارك ما لم يفتح على غيرها من الأمم وإن من أعظم نعم الله على عبده أن يوفقه لتدرات هذا الشهر الكريم وأن يُسْتِدَ حُلِ ازْتِنَامِ ما فيه من مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ فهلئًا لمن سلك فيه سبيل الراشدين وكان فيه من الغالمين وإن من نعم الله علينا أيها المؤمنون أن علينا من خزائل جود التي لا تقصر وجعل لنا عيدًا يحوظ علينا ويتكرر بالفراح والإبتهاج والسرور ومن تأمل السنن التي سنها رسول الله سوف الله عليه وسلم في هذا اليوم السعيد عرف أن المراد منها توحيد كلمة المسلمين وتوثيء أورى المحبة بين طبقات المؤمنين وإعلانا لشغائر الإسلام وترسيخاً لثوابث التوحيد في أعناق قلوب المؤمنين فاشكروا الله عباد الله فاشكروا الله على هذه النعم التي لا تحصى وهذه الآلاء التي لا تسرى فاشكره على إكمال عزة الصيام وكبره على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام واعبدوه حق عبادته واستقوه حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أكردوا ربكم بالعبادة فإنه ما خلقتم جل وعلا إلا لها كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيجب له علينا غاية الظل والغذور وتمال المحبة والإنابة إليه والإقبال عليه وإخلاق العمل لوجهه الكريم فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وهو العالم بالظواهر والبواطن ويعلم حاجة عباده إليه وقد أمرهم أن يرفعوا حوائجهم إليه ووعدهم بالاستجابة وهو يقادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول ويقول الله جل وعلا ذلك ذو الله ربكم له الملك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اِسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَفِّرُكَ مِذْلُ خَبِيرٍ فلا يحل لأحدٍ أن يدعو غير الله أو يستغيث أو ينظر لغير الله أو يعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا مثل ما يفعله كثير من المسلمين من تعليق التمائن مثل الخمسة وأجزاء الحيوانات أكرمكم الله من فيل الحوتة وصفيحة النصان وما أشبه ذلك مما هو منتشر عند المسلمين فهذا كله من الشرك المنافي للتوحيد والتوحيد أيها المؤمنون هو أساس ملة المسلمين والشرك هو أساس ملة المشركين كما أنه أيها الناس لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ ما رزقه الله من البقر والأغنام ومن بهمة الأنعام وغيرها ويتجه بها إلى مخلوق مثله فيذبحها له فإن الذبح عبادة لا يحل صرفه لغير الله فمن سم إسم الله على الذبيحة وذبحها في عيد إذحى أو لضيف أو ذبحها نذرا لله أو صدقة يتصدق بها على فقراء المسلمين أو ضبحها ليأكل منها فهذا ذبيحته حلال وقد يؤجر على ذلك وأما من ضبحها باسم سيدي فلان أو رزدردة الفلانية أو وعدة للولي الفلاني أو ضبحها على عتبة البيت يتقرب بها إلى الجن وما أشبه ذلك فهذا ذبيحته حرام لا يجوز الأكل منها حتى وإن سمى عليها اسم الله لأنه قربها لغير الله وفعله شرك بالله يخرج من الملة ويسبق لصاحبه الخلود في النار أعاذنا الله جل وعلا من ذلك يقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فتدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوه وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا وحافظوا على الصلاة فإنها عباد الدين ورخل من أركان الإسلام فمن ترتها فقد هدم رخلا من أركان دينه وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وعليكم ببر الوالدين فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وأنشكر لي ولوالديك إلي المصير وعليكم بصلة الأرحام فإنها سبب في بس الرز ومد العمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط في رزقه أو ينسأ له في أذره فليصل رحمه وعليكم بالإحسان إلى الضقراء والأيكام والمساكين فإن الله قد جعلهم في كفالة الأغنياء الرحماء يقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض من في السماء واحذروا عباد الله من أكل الربا فإنه من الموبيخات وصاحبه محارب لله ورسوله يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله واحذروا عباد الله من بخل المتاعين والموازين والمقاييس والغش والخداع في المعاملات والايمان وواقتر اليمين بالله في الخصومات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لخطب عمل امرئ المسلم بيمينه لا يقبلها وهو عليه غضبان قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال ولو دان قضيبا من اراك وان ياكم الفخر والخياله وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاضِعِ وَالتَّوَاضِعِ وَالتَّوَاضِعِ وَعَدَمِ الْتَدَابُرِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطِعِ عباد الله اشكروا الله على نعمة الإسلام وَتَمَسَّكُوا بِهِ وَافْرَحُوا بِهِدَايَتِكُمْ إِلَيْهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ إن التمسك بالإسلام يدخل لكم السعادة والسيادة والعز والتمكين والنصر المبين والرفعة والكرامة ولو ولو أعدنا النظر إلى صدر الإسلام وإلى الرعيل الأول من المسلمين لتبين لنا ذلك جليا فقد كان العرب قبل الإسلام في جهل عظيم وشقاء مريح فلمّا هلمّا من الله عليهم بالإسلام وتمسكوا به صاروا قادة العرب في العز والكرامة والعلم والحضارة والأمن والسعادة والأخلاق السامية وساد العالم بعدلهم وإنصافهم للمظلوم وقاد الشعوب بصدقهم ووقائهم وقيامهم بأمر بأمر الله ونصرة دين الله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولكن لما انحرفت أكثر القيادات وجمهرة الشعوب في البلاد الإسلامية عن حقيقة الإسلام وعن المنهج السوي والهدي النبوي أصبح واقع المسلمين مظلم جداً بسبب هذا الإنحراف والإعراض عن تحكيم شريعة الله فنتج عن ذلك عدم الوئام بين الشعوب وحكامهم وساد بينهم التفرق والعداوة والبرضاء وتفرة الاحتلاف بينهم وهذه سنة الله في خلقه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وما لم تحكم أئمدهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد فنسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى حقيقة دينهم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن نحكموا شرع الله في أرض الله على عباد الله أيها المؤمنون إن الاستقامة على طاعة الله دليل على قوة الإيمان فاستقيموا على طاعة ربكم ولا تعرضوا عنه بعد أن أقبلتم عليه في هذا الشهر الكريم فالإله المعبود في رمضان هو المعبود في كل آن نفع لله وإياكم بالقرآن العظيم والذكر الحكيم وهداني وإياكم إلى صرابه المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفر الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الجموع والأجناد ورافع السبع الشداد عالية بغير عماد وماد الأرض ومرصيها بالأطواد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يطلب الميعاد أما بعد فيا أيّتوها المرأة المسلمة اتق الله وحافظي على ما أوجب الله عليك من دينك وحافظي على أمانته وعلى ما استرعاك الله عليه من حقوق الزوج وأهل بيتك من الأولاد فعوذي أبنائك على طاعة الله وآداء الصلاة والتمسك بآداء الإسلام من الصدق والامانه ومثارم الاخلاق واتق الله في جيرانك كف الاذى عنهم واحسن اليهم وهنئ مسرورهم بسروره وعزي مصابهم في مصيبته وتفقد حاجتهم واعينيهم على طاعه الله وبتعدي عن الغيبه والنميمه واحذري من الوقوع في أعراض المحصنات, المحصنات الغافلات المؤمنات وحافظي على كرامتك وغرثك ولا تخرجي إلى الأسواق والشوارع متبرجة متقيبة ولا تزاحم الرجال في أسواقهم ومتاجرهم ولا تسرفي في الحفلات والأفراح إن الله لا يحب المسرفين ولا تكلفي زوجتي ما لا يطيق من النفقة والأسفار والزيارات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شكي عباد الله إنه لا بأس من التهنئة في هذا اليوم السعيم بأن يقول المؤمن لأخيه المؤمن تقبل الله صيامة أو ما أشبه ذلك ولكن لا يحل لامرأة أن تصافح رجلا أو لرجل أن يصافح امرأة إلا أن تكون من محارمه مثل أمه وأخته وعمته وجدته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم يضب بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يلمس امرأة ليست من محاربه أيها المؤمنون إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد نذبكم في, في هذا اليوم إلى مخالفة الطريق الذي جئتم منه إلى المسجد فمن جاء من طريق يرجع إلى بيته من طريق آخر وقد ندبكم أيضا صلى الله عليه وسلم إلى صيام ستة أيام من شوال كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كانت من صام الدهر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وعبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن تتحبل منا صلاتنا وطاعاتنا اللهم إنا نسألك في هذا اليوم السعيد أن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن تخرج ما في قلوبهم من الأفكاد والأفغان وأن تجعلهم إخوة متحابين فيك وأن لا تجعل في قلوبهم غلا على بعضهم وأن تجعلهم متناصرين في دينك يا رب العالمين اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احقن دماء المسلمين والمسلمات واحفظ أعراض المسلمين والمسلمات الله وأنصر أخواننا المشاهدين في كل مكان اللهم أغنف قراء المسلمين وقضدين اللهم عن المدينين اللهم أرفع البلاء عن إخواننا في سوريا وليبيا والصمال واليمن وخيرها من بلاد المسلمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم اللهم أذخنا حلاوة الإيمان ولا تجعلها تفارخ قلبنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبل الله سيامكم وبارك الله فيكم.